إذْ قَالُوا عَلَيْكَ إِنْ زَغَلُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَمَّا السَّنِي الْكِبَر فبِمَ تُبَشِّرُونَ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمه ربي قال ومن يقنط من رحمه ربي الا الظالمون قال فما خطبكم ايها المرسلون قالوا اننا نسنا الى قوم مجرمين الا آل إنا الا نوط ان لم ننجوم اجمعين ان امراته قدرنا انها من الغابر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 اسْرِي بِأَهْلِكَ بِغِطَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَاتَّبِعْ آدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضِ حَيْثُ تُنْرُونَ قَدْ ضَيْنَا إِلَى هَذَاكَ الْأَمْرِ أَنَّ دَابِرَ الْقُلَائِنِ قَطُوعٌ صَدَحَ ٱلْحَيْمَ قَالَا أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَشْتَبِشُونَ قَال إِنَّهَا أُولَٰئِكَ فَلَا تَضْحُونَ وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ وَلَا تُخْزَوْنَ قَالُوا ان المكان العالمي